نكمل الكلام بالنسبة للقسم نكمل الكلام إذا واحد قال الله لا أفعلن كذا يعني من غير استعمال حرف القسم فهذه كناية إن نوى بها القسم فهذا قسم وإلا فله وعلم مما تقدم عدم عقاد اليمين بمخلوق يعني لا كفارة بالحنث ولو بالنبي ولو بالكعبة زيادة على ذلك يكره كراهة, يكره كراهة شديدة الحلف بغير الله بل قال الإمام أحمد يحرم الحلف بغير الله حتى بالنبي ومع هذا قال لكن له في هذه المسألة شيء قال من حلف بالنبي خصوصا عليه ذنب لكنه إذا حنيث عليه كفارة ولو قال الشخص إن فعلت كذا فأنا يهودي أو أنا بريء من الإسلام فليس بيمين وإن قصد بذلك الرضا بالكفر كفر إن قصد بذلك إن فعلت هذا الأمر سأكف سأصير يهوديا أو نصرانيا كفر أما إن قصد بذلك أنا لا أفعل هذا الأمر كما أنني لا أترك دين الإسلام كما أنني لا أصير يهوديا لا أصير نصرانيا ونحو ذلك لا يكفر لكن هذا كلام قبيح It is a sin ولا ينبغي أن يحلف الشخص إلا في نحو طاعة أو دعوة صادقة عند الحاكم أو توكيد حقية كلام ونحو ذا في نحو ذلك في غير ذلك لا ينبغي أن يحلف لكن طالما هو صادق في حلفه فلا إثم عليه بالحليف النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف ليؤكد ما يقوله صدق ما يقوله في قلوب أصحابه فيقول والذي نفس محمد بيده إن الأمر كذا وكذا وعند النفي كان يقول لا ومقلب القلوب ليعلمنا أن الحلف في مثل هذا الموضع حسن فيه ثواب أما لو حلف كاذبا فهو ذنب من الكبائر فإذا حلف ليأخذ مال المسلم بالباطل فهذا زيادة في الإثم إذا أخذ مال المسلم بالباطل بالحلف الباطل ولو قال الشخص بالعربية هانتبه بالإنجليزية ما بيصبط هذا الأمر ولا بالفرنسية لو قال الشخص حلفت بالله كذا وكذا وليس مراده الإخبار عن الماضي إنما مراده إنشاء الحليف فهذا حليف ولو قال الشخص أسألك بالله ولم يرد به اليمين فليس يمينا كذلك أقسم بالله عليك وما شابه فإن حلف الشخص أن يعمل معصية عليه أن يحنيث وعليه الكفارة بحنثه وإن حلف على فعل مكروه أو ترك سنة سنة له أن يحنس فإن حنث فعليه الكفارة وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه عند ذلك يكره له أن يحنس ثم له تقديم الكفارة على الحنس ومن قال من نذر لأجل الخصومة والغضب إن فعلت كذا لله علي أن أتصدق بكل مالي إن دخلت بيتك لله علي أن أتصدق بكل مالي أو إن اجتمعت بك بعد اليوم لله علي أن أعتق عبدي هذا يقال له نذر اللجاج أو الغضب الخصومة في هذه الحال فهو مخير بين الإفاء بنذره وبين كفارة اليمين وفي هذا جاء الحديث كفارة النذر كفارة اليمين في هذا النوع من النذور ومن حلف أن لا يفعل شيئا معينا كأن لا يبيع أو لا يشتري ففعل شيئا غيره لم يحنس لأنه لم يفعل المحلوف عليه حلف أن لا يبيع زيدا هذا الشيء بعد ذلك وهبه لزيد لم يحنث وهبه هبا غير مشروطة أهداه لزيد لم يحنث لأنه لم يفعل المحلوف عليه أما لو حلف أن لا يشتري مثلا بالمرة ما بقى يشتري أن لا يشتري ولا يبيع فاشترى بعد ذلك احتاج فاشترى فقد حنس أما إن فعل ذلك ناسيا فلا يحنث كذلك لو جهل مثلا حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا وهو لا يعرف أنها لفلان وهي لفلان هنا لا يحنث كذلك إذا فعله مكرها لا يحنث وإن حلف أن لا يفعل كذا وكذا من العقود فحليفه عند ذلك يكون متعلقا بالصحيح منها هو ما قال كلمة الصحيح ولا قال الفاسد إنما ينزل على الصحيح فإن فعل الفاسد لا يحنس وكذا العبادات إلا ما يستثنى ومن حلف أن لا يفعل شيئا كأن حلف أن لا يزوج بنته أو لا يطلق امرأته أو لا يضرب ولده ثم أمر غيره أن يفعل ذلك وكله ففعل غيره ذلك لم يحنس لأنه لم يفعله وحلف على فعل نفسه وهو لم يفعله ما حلف ألا يوكل إلا إن نوى عند الحليف فعند ذلك يؤخذ بنيته وأما كفارة اليمين فهي على التخيير في الابتداء وعلى الترتيب في الانتهاء أولها تخيير وآخرها لا بد فيه من الترتيب ولها سببان معروف ما هيك الحليف والحنيس يدفع الكفارة لسببين أنه حلف وأنه حنيسة <تصفيق> <تصفيق> الذي يدفع الكفارة المكفر مخير في الابتداء فيها بين ثلاثة أشياء الأول عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب المضرة بالعمل الأمر الثاني إطعام, إطعام أي تمليك الطعام هذا معنى إطعام أما إذا أطعمهم من غير أن يملكهم ليس هذا المراد إطعام أي تمليك الطعام عشرة مساكين أو فقراء يعني لكل مسكين مد مما يجب دفعه في الفطرة من جنس ما يجب دفعه في زكاة الفطر إذا كان غالب القوت في البلد القمح فيملك كل واحد مدا من قمح والأمر الثالث كسوتهم بما يسمى في العادة كسوة مثلا يعطى كل واحد ثوب أو عمامه أو إزارة أو رداء طيلسان أو قميصا ولو كان ليس له كم لو كان درعا ولو كان ملبوسا ما لم تذهب قوته ولو لم يكن القميص مثلا الذي أعطاه مناسبا له أما الخف لا يجزئ ولا القفاز ولا المنطقة هذا الشيء مثل الحزام الذي يشد على الوسط ولا قلنسوة ولا درع من حديد ولا يجزي التبان سوى القصياف لا يبلغ ركبة ولا الخاتم ولا يجزي إذا كانت عينه نجسة أما المتنجس فيجزئ ويعلمهم بنجاسته ويندب أن يكون الثوب جديدا ولا بد أن يطعم العشرة أو يكس العشرة فإن عجز المكفر عن هذه الثلاثة في هذه الحال يصوم ثلاثة أيام ولا يجزي أن يكفر السيد عن عبده القن أما لو كان ماله غائبا فلا يعد عاجزا ينتظر فلما يحضر يدفع وبقي أن نذكر أن هذه الأيام الثلاثة لا يجب التتابع فيها لو فرقها الشخص صحها، لكن الأحسن التتابع فيها.